شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي می ویر نرین این ولا کئی تم سد خلو سیز تعائیں تم ست شیر الینل ہدی انہی منكم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 وما كان لكم أن توذوا رسول الله وما كان لكم أن توذوا رسول الله وما كان لكم وما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا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 خانين ولا ولا ابنائ اخانين ولا ابنائ اخواتهن ولا نساء ولا ما ملك وَلَا مَا مَلَكَ تَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله إن الذين يوذون الله ورسوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا ولا اخره واعد لهم عذابا مهينا والذينَ يُذون المُمِنينَ وَالمُ مِنَنتِ بِغَيْر مَكْتَسَهُ فَقَ احتمَلوا فقَدْ ي احتمَلوا بُهتإِسممَ مُمينَ يأَهَن النَّب زواجِكَ وَضَناتِكَ وَِسَ إِمُومِينَ يُدنِيد يدنينَ, يدنين لَهَِّ مِن جَلَ ب بِ ذَلِكَ أَدَنَا أَي يُعرَسنَ فَنَا يذَيد وَوكَانَ اللهَّهُ غَفونَ الرحيمَ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 أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قُلْ إِنَّ مَعِ الْعِلْمِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْرِكْ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون, يقولون يا ليس اطاعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبارنا انا فضلونا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لو ام لم فل کمزون کم لکدو نو نل من تلسم روبیون جی بلی فین مل شفقنا منها وحملها لنسان وحملها لنسان كان ظلوما جاهلا